رحيم وسعرت واذا الجنه اذلفت علمت نفس ما حضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عس عس الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم بقوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين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 لا أن يشاء الله رب العالمين